ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف قبيل له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد